رب آبائكم الأولين بل هم في شكه يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا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 يَوومََ بطش الْ البقَشةَكُبر إِ مُ تَقِمون وَلا قَدفَةً إا قَبَلَهُم قَوْمَ فيِي العن وَج أَهُم رَسُول كَريمأَْ أأَّ إلَ يَعبادَ الله إِ لَكُم رَسُول الأمم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 فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَثْرِكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرعي وَمَقامامٍِ كَرم وَنَعمَةٍ كَوا فيِيهَا فَكِهِين كَذَلِكَ وَأَرَثنهَا قَوْمًا آخَرين فَمَا بَكَ تعللَهِ مُ السَّم وَالْأَضُ وَمَا كانَُوا الظَرين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 الايات ما فيه بلاء مبين ان ها اولائي يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن شريين فاتوا بابائنا إن كنتم صادقين هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ مُّتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مجرمين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 فَمَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ